دخولات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم القصص القرآني يأتي متناسقا في سورة طاها فتذكر الآيات كصة آدم حيث أن الله اشتبعه فتاب عليه وهداه فكيف جاء التكليف لآدم وزوجه؟ وكيف امتحن الله آدم وهل نجح في الامتحان أم لا هل كان الامتحان فقط في العقل أم في الإرادة هذا ما سنتعرف عليه الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه السورة تميزت بحديث خاص وهي أن آدم كان المحور في القصة أكثر من سور الأخرى التي كان المحور فيها آدم وزوجة التي نعرف أن اسمها حواء القرآن لم يذكر اسم زوج آدم نما اسكن أنت وزوجك في هذه السورة يقول الله تبارك وتعالى ولا قادع عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا يبين الله لنا في هذه الآية التي ابتدأ بها هذه القصة ضعف الإنسان وضعف الجنس البشري فرغم عهد الله إليه وأمر الله المباشر الموجه إليه كلا من حيث شيء شئتما حين أسكنه الله الجنة وأسكن معه زوجته قال كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين هذا أول تكليف إلهي يصدر لهذا الجنس وقد صدر لآدم ولزوجه معا فهذا هو عهد الله إلى آدم لا تأكل من هذه الشجرة لا أنت ولا زوجك وأمامك أشدار الجنة ما أكثرها وما أطيبها ولكن أراد الله أن يمتحن آدم ربنا امتحن آدم قبل ذلك امتحان العلم والعقل، فنجح كان مسابقة بينه وبين الملائكة ونجح تفوق آدم على الملائكة ثم كان هذا الامتحان امتحان الإرادة قد ينجح الإنسان علميا وفكريا ويرسب إراديا فهنا كان امتحان لآدم أمامك الجنة كل من كل أجدارها ما شئت وما طاب لك وإياك وهذه الشجرة ليعلم الإنسان أن الحياة ليست كلها كما يريد لازم يكون هناك شيء محظور يريد تعلم نفسك لامتناع عن المحظور ولا تقرب هذه هذا هو العهد الذي عهده الله إلى آدم والعقب عهيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ضعفت ذاكرته فنسي أمر ربه وضعفت إرادته فخالف أمر ربي هذه هي مشكلة الإنسان ضعف الزاكرة عندما تطغى عليه الشهوة ينسى كأن هذه الأشياء غير موجودة عنده نسيها ولم نجد له عزمة لم تكن عنده إرادة أمام ما منعه الله تعالى منه، فكانت هذه هي معصية آدم عليه السلام. ثم ذكر القرآن بداية القصة. قال وإذا قلنا للملاك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا هنا أجمل القرآن ما فصله في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة صاد فاكتفى قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين واستكبر وكان من الكافرين وقال أسجد لبشر خلقته من طين وخلقتني من نار والنار أفضل من الطين معين من ليه يخل النار أفضل من الطين والمهم أنه رفض أمر الله عز وجل و كان سبب ذلك يعني حسد إبليس لآدم أن الله اختصه بهذا الأمر وخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأسدده له ملائكته، فابليس الذي حسد آدم لم يطع أمر الله عز وجل يقول أبا رفض فيه واحد يعصي الله أنه ضعف كما ضعف يعني آدم أمام شهوة الأكل من شدرة أنا المعصية التي عن الضعف معصية بسيطة وهي تغسل بالتوبة وتمحى بالتوبة إنما المعصية التي تأتي عن رفض لأمر الله ومضادة لله ومحادة له هذا أمر كبير ولذلك قل إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كان هذا بياناً وتحذيراً إلهياً لآدم من هذا العدو الكائد الحاسد المترابس الذي لا يريد لآدم ولا لدرياته الخير، فربنا حذره من أول الأمر إن هذا عدو لك ولزوجك إنه عدو حاسد. بعض الملوك قال أستطيع أن أرضي كل الناس أغرقهم بالنعم والوظائف والأشياء دي إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمتي هذا فإبليس الحسود عاد آدم عليه السلام ولا ذنب لآدم آدم, آدم يعني ربنا اللي اختار هو لم يختر نفسك فالعداوة يعني ليس لها معنى ولكن الشر الذي في نفس إبليس هو سبب هذه العداوة هذا عدو لك ولزوجه وبعدين احنا ورثنا العداوة زي القرآن يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فهو عدو دائم لآدم ولذريته إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى احذر أن يحتال عليك ويوسوس لك ويزين لك السوء فتستديب له فينتهي هذا بخروجك من الجنة يخرج من الجنة فتشق يعني تشق أنت وزوجك معك يعني أن إذا شقي ال ال الرد والشقيه مرأته معه أو كما يقول الزمخشري إن إنما أفرد تشقى لأن الشقاء في الدنيا معصوب برأس الرجل يعني الرجل هو الذي يطلب منه الكد والكد والشقاء كد اليمين وعرق الجبين نطلوب أكثر من, اللي من الرجل المرأة عليها عمل البيت والرجل عليه عمل الخارج هو الذي يتعب في هذا فعلى كل حال ليس وراء باستجابة لنداء الشيطان إلا الشقاء إن لك اللي تجوع فيها الجنة اللي بحذرك نخرجك منها دي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى كل الحاجات الأساسية التي ينبه عليها الاقتصاديون من أساسيات الحياة أساس الحياة حياة إيه؟ إنك تأكل وتشرب وتلبس وتسكن لك ألا ترعى فيها لأن الأكل مضمون فيها كل شيء تريد أن تأكلها ولا تعرى أنك مش محتاد إلى اللباس ولا إلى أي شيء وأنك لا تضمأ فيها لأنه مياه الشرب موفورة ولا تضحى يعني لا تتعرض للشمس لأن السكن أيضا اللي بيعرض أن يكون مشردا لا ماء ولا إخواننا في باكستان الآن الملايين ومليانة تعيش في العراء تتعرض للشمس لا فالجنة فيها كل الحاجات موفرة ومهيئة للإنسان بلا تعب ولا شقاء فإوعة تخرج وتعرض نفسك للشقاء لأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ولكن الشيطان الذكي الشاطر الذي لا يغفل عن المكيدة للإنسان كاد لآدم وقال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبله السياق القرآني ورد متناسقا حيث بدأت الآيات بامتحان آدم بإرادته حيث سمحت له بالأكل من جميع أنواع الأشجار إلا شجرة واحدة ولكنه لم ينجح في هذا الامتحان وهو امتحان الإرادة وتفوق آدم في امتحان العقل والعلم وقد حذرت الآيات من قبل من العدو الكائد والحاسد الذي لا يريد له الخير وهو الشيطان الذي وسوس له من نافذتين وهما الحياة الطويلة والملك الطويل فخرج آدم من الجنة وكان الشقاء لآدم لاستجابته للشيطان وللحديث بقية مع تأملات قرآنية